كيف السبيل إلى كرامتنا إلى المجد الأثيل كيف السبيل إلى الخليل إلى المثالة والجليل كيف السبيل لحرق غرقدهم وإنبات النخيل كيف السبيل لطعنة الخنزير والقرد الدخيل العميل. تبقى شعارات الصمود سليمة وأنا القتيل تبقى شعارات الصمود تقولنا أين العقول لا تنصحني بالركون لكل مانسوم هزيم شرب دمائي من عروقي نخب سالمهم الذهب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 حددتُه عن قصة التحرير جيلٌ بعد جيل في حطين أقطف زهرة الأمل النبي ورأيت في جالوت ما أنني ياب تلي علمه الإيمان بكتائب الإيمان بكتائب الإيمان, بكتائب الإيمان beka'a bil iman bil iman bil iman bil iman bil iman bil iman jamba al تمضي كتابنا مع الفجر المجالجلي بالصهيل نمضي ولا نرضى صلاة العصر إلا في الخليل هذا السبيل ولا سبيل لسواه إن تبغ الوصول هذا السبيل وإن بدا النظر الكلي دربا طويلا شائكا أو شبه من درب مستحيل دربا طويلا شائكا أو شبه من مستحيل لا درب يوصل غيره لا درب يوصل غيره مع انه درب طويل مع أنه